Ya tainga ya tainga ya daw Oh, uh -huh. Děkuji. Dán... حسن والحسن عيني لأنها بي قرّت عيني يا شباب. والله ترن لالا لالا من كان امن الغزان والان اصحابي كما